gaarne, en we ويقول شيخ في الاسلام الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم من اعجب العجاب واكبر الايات الداله على قدره الملك الغلاب سته اصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون ثم بعد هذا غلط فيها كثير من اذكياء العالم وعقلاء بني ادم الا اقل الخليل إذن هنا هو يذكر في هذه الرساله او في هذه الورقة بشيئة تقول امورا التأمل فيها والنظر فيما يتعلق بها يثير عجبا عظيمة يثير عجبا عظيمة عند الناظر المتامل بل هو يعدها من اعجب العجاب يعني من اكثر ما يثير العجب ومن أكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب يعني كيف أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء خبير وأن أمر ما قد يكون واضحا أمام ناس ومع هذا يلتبس عليهم وكيف أن أمرا يكون خفيا على كثير من الناس يوفق الله تعالى بهذا الأمر الخفي من يوسق فالهدى والضلال بيد الله سبحانه وتعالى سلاهما بيد الله سبحانه وتعالى يضل من يشاء ويهلي من يشاء، سبحانه وتعالى ويقول من أعزل الأجاب وأكبر الايات الداله على قدرة الملك الغلاب ماذا ستة اصول يعني العجب الأجاب والذي هو من أكبر الايات التي تدل على قدرة الملك الغلاب هذه الاصول الستة وموقف الناس منها هذه الأسول الستة وموقف الناس منها لماذا هذه الاصول السته وموقف الناس منها لان الله تعالى بيّن كما يقولون بينها الله تعالى يعني هذه الاصول السته بيانا واضحا للعوام يعني هذا البيان ليس بيانا يحتاج دراسه متخصصه او يحتاج طول عمر في علم ما او طول فحص وفحص في تفاصيل على نحو ما لا بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون ولهذا الذي يهتدي اليها وينظر في القران وينظر في السنه يقول سبحان الله هذه الامور واضحه جدا في القران والسنه ما لا تلتبس على الناس صحيح ولا لا انت الان اذا كنت مهتديا فاهما متعلما وعالما معتقدا بهذه الاصول السكه فإنك تتأمل أدلتها من القرآن والسنة وتعجب وتعجب سبحان الله أيوة واضح الواضح في القرآن هذا الأمر لماذا يكتشى على كثير من الناس لماذا كثير من الناس يتردد لماذا كثير من الناس يحذن لماذا كثير من الناس يشك بل لماذا كثير من الناس يعارض ويخالف لماذا كثير من الناس يحارب هذه الأصول الحساس عجب ثم وينتسب الى الإسلام بعد هذا هذا من العجيب جدا. فقال ستة أصول بيانها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون بعض الناس من لا يري عن أي شيء نتكلم إذا قلنا له من أعذر العجاب وأكبر الآيات الجالة على خدرة الملك الغلاب ستة أصول بيانها الله يقول لا ربما بيانها الله لكن تخفى على كثير من الناس يعني البيان القرآني والبيان النبوي لهذه الأصول كان بصورة خفية كان بإشارات فلم ينتبه لهذه الإشارات كثير من الناس فهذا سبب الانتباق ربما شخص يقول هذا، لا شيخ الاسلام يقول لا بيانها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون فوق يظن الظانون يعني ليس الأمر كما قد يتوهم الناس أنها مغلقة انها ملسل انها بإشارات انها بطرق خفيلة بل وضوح البيان لهذه الأصول طوح ما يظن الظن لا مجالة ان تطعنا في هذا البيان ووضوحه بمشي هذه الطعونات او بمشي هذه الممحكة ثم بعد هذا يعني مع انها مغينة بيانا واضحا وبيانا واضحا للعوام وهذا البيانه هو بيان واضح فوق ما يظن الظانون ثم بعد هذا غرق فيها كثير من ممن من من يعدون لا يدرون شيئا من الذين لا يميزون حرف الالف من يعني ايش كانوا يقولوا بالعاميه من كود الدرق لا يميزون الالف من الدرق لا يميزون بل بعضهم يكون نابغا ونابها ولهم مؤلفات ولهم مصنفات وفي هذا الزمان يكون حاصلا على الشهادات العليا وما الى ذلك ولكن يقول ثم بعد هذا غلط فيها كثير من اذكياء العالم وعقلاء من ادم ويقول كثير بل الواقع ان الغالطون فيها كما يشير اليه كلامه اكثر الناس أكثر في العالم وأكثر من يعذون من عقلاء بن آدم وهو أشار إلى هذه الأكثرية بقوله إلا أقل الخليل. فقوله إلا أقل الخليل نبه على أن الكثرة هذه التي يشير إليها هي ماذا هي أكثرية لأنه قد تكون هناك كثرة وليست أكثرية لأن قبض بعض الناس دائما يأتون في المظاهرات وفي هذه الأشياء التي تدور هذه الأيام يقولون انظر الشعب الكثير عدد ملايين ملايين ما هذه الملايين يخرجون عشرين مليون ونقل وراءهم عشرون أفرون لم يخرجوا يعني عشرون وعشرون أربعون طيب خمسون مليون لا لا يوافقون على هذا يعني الأذكرية لا توافق ترقموا هذا فالآن ناس من يجتمعون في مكان يقولون لا نحن كمفرج فيخرجون مليون شخص تجمعون وتجمعون ينادون بشيء كبر هذا مليون الشعب كبير وكثير فمليون هذه سهل يجمعونها من أي مكان هذه مليون هذا لا شيء يجمعونها من هنا ومن هنا يعني من على المقاهي شيء تفقد واضح فلا يلزم أن الكثرة تكون أكثرية. لكن قوله الا اقل القليل نبه على ان الكثرة التي يشير اليها بقوله كثير من اشياء العالم وخلائق ادم نبه على انهم هم الاكثريه عرفت هذا لانه لم يقل الا القليل بل قال الا اقل القليل يعني انت لو قلت المقابل اكثريه يعني اكثر او او أكثرية الأكثرية إن شيء ستقول لكن هذه إضافة قد تغير المعنى لكن الأكثرية الأكثرية الأكثرية الأكثرية هم هم على هذا إذن هو يقول ثم بعد هذا غيرت فيها كثير إذن كما قلنا كثير هم في الواقع من الأكثر ولا عمرت عندنا بالكثير ولا بالأكثر رب العالمين قال في كتابه الكريم وانتك اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله ان يتبعون الا الظن وان هم الا ويقول الله سبحانه وتعالى وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ويقول الله سبحانه وتعالى وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون ويقول الله سبحانه وتعالى ولكن اكثرهم يجهلون ويقول الله سبحانه وتعالى ولكن اكثر الناس لا يعلمون ويقول الله سبحانه وتعالى ولكن اكثرهم لا يعلمون ويقول الله سبحانه وتعالى وقليل من عبادي الشكور قليل القليل هو الشكور فان عرفت هذا فهذه في ايات اخرى كثيره في كتاب الله سبحانه وتعالى تدل على ان الاكثريه لا احتجاز بها ولا التفاة إليها الالتفاة والنظر إنما إلا هو إلى الحق بسونه حقا والباطل بسونه باطلة لا التفاة ولا نظر إلى عدد متبع الحق ولا إلى عدد متبع الباطل والله سبحانه وتعالى بين أن الأكثرية في الغالب هي متبعه للباطل ولهذا كما في الحديث في الصحيحين لما يقال لآدم عليه السلام أخرج بعث النار من ذريته بعث النار من ذريه آدم كم هو بعث النار من ذريه آدم من كل ألف تسعة مائة وتسعون نفسه. من كل ألف عرفت هذا يعني بال بالحساب تقول من كل ألف تس... نسبة بعث النار تسعة وتسعون وتسعة من 10% بالمائة هذه نسبة بعث النار من ذريه آدم من كل 1000 فقط النجاة لواحد هذا يدلك على ماذا على أنه لا اكتفاء ولا طاعه للاكثريه وإنما العاقل يبحث عن الحق أنت مع وضوح بيان القرآن والسنة لحال الاكثريه وأنه لا تعويل على الاكثريه ولا وجوء على الأكثرية لا احتجاج للاكثريه أن هذا كله لا يغني لا يغني من الحق شيئا فمع هذا تجد ان اكثر الناس الى يومنا هذا ما زالوا يحتجون بالاكثرية ما زالوا يحتجون بالاكثرية بل بعض الناس اذا رأى الاكثرين في اطار ما في مقام ما على شيء يخالف ما هو عليه ادعى اكثرية لانه يعرف ان هذا هو الذي يروض له ما يريد عرفت هذا يعني مثلا شخص كان يمضي مع أهل السنة في المطار من حرف مبتدع زائرا باع مضيعا هو الحرف زاء في يحب أن يظهر للناس أن لست لس وحدي أنا الذي حرف لست وحدي أنا الذي خرج وإنما معي عشرون معي ثلاثة وثلاث معك الجميع لن تبر الله شيء كل أهل السنة في مكان ما كل الذين تزمون إلى السنة في مكان ما صاروا بلالا مبتدعات لن يضر الله شيئا او وجود لاهل السنه على الحق في مكان اخر يمكن ان تخلو بلاد كثيره من وجود ناس من المسلمين ومن وجود ناس من اهل السنه لكن الارض لا تخلو من وجود مسلم ومن وجود سني. لا بد ان يوجد ناس المسلمين وأن يوجد ناس من اهل السنه لان هذا الذي دلت عليه الادله لا يسلط الله سبحانه وتعالى على الامه أحدا من غيرها يستبيح بيغتهم ويهلفهم جميعا وليسلط الله عليهم بلاء أو وباء أو سنة أو قطع يكون مهلكا لهم جميعا بد أن يبقى من المسلمين من يبقى حتى تأتي بيح الذي تقبض أرواح المسلمين قبل قيام الساعه و بالنسبة لأهل السنة لا تزالوا فائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالقهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على غالب إلى قرب قيام الساعة أهل السنة والجماعة الفرقة الناسية والفائفة المنصورة لكن لا يلزم أن يكون هؤلاء موجودين في مصر لا يلزم أن يكونوا موجودين في ليبيا لا يلزم أن يكونوا موجودين في هينيا لا يلزم ان يكونوا موجودين في السودان لا يلزم ان يكونوا موجودين في العراق لا يلزم ان يكونوا موجودين في باكستان قد يكونون في مكان دون مكان كما انهم الان لا يلزم عندك ان تفكر وربما كثير من الاخوه مثلا لا يعرف انه هل يوجد مسلمون في في مثلا بجوار الارجنتينا ولا يوجد هل يوجد مسلمون في قذوره او لا يوجد هل يوجد مسلمون في زيرو او يوجد هل يوجد مسلمون في كراجوا او لا يوجد هل يوجد مسلمون في كوتريشا او لا يوجد صحيح ان اثر الاخوه لا يذغن اظن هذا لا يذكر يوجد او لا يوجد ولا ولا لم يعلم انه يوجد معلوماته ستكون دقيقه لانه يوجد في بعض التسجيلات مثلا عشرات أو مئات وفي بعضها الاف تجاوز الى البرازيل تجدون من يعدون ملايين عرفت هذا لكنهم في النهاية ماذا اقليات بل اقليات عرفت هذا فهل يلزم حتى يصح الاسلام ويصح وجوده ويثبت ان يكون في هذه البلاد مسلمون المسلمون طبعا ان يكون فيها ناكم من اهل السنة والجماعة واضح لانك احد الجغلة مرة إذن يقول في كل عصر ومصر يوجد ناس يوجد علماء إذن في كل عصر ومصر أبدو في كل عصر نعم لكن ليس في كل مصر في كل بلد يوجد علماء عجيب هذا إذن الناس يرددون أي كلام فقط طيب يقول ثم بعد هذا غرف فيها كثير إذن لا بد أن تنتبه لأنك بعد قليل ستنسى وكتستدل بالأكثرية في غمار الفتن والأمور ستدمسه وستستدله إذا خصوصا إذا كتب في كتاب أهل الباطل سترضي مستدلا مستدللا من أكثرية صحيح على الألسن نرى الآن ناس من جايات ثلثية تقول لهم كيف يا رجل سني فاضل وعالم فاضل يقول لك لا أكسر الناس يتكلمون في سبحان الله سبحان الله صار التعويل أكسر الناس كل يقول بعض كل الناس عمري لا تكن الناس معقول كل الناس على الباطن تقولون الإخوان متفجعان التبليغ متفجعات الخرية متفجعات الشيعة الزنادقة كذا كذا والوادياء السلفية كلهم تقولون محمد بن سلمان كذا وفلان فلان كذا وفلان فلان وفلان كذا وحتى الذين تمسحون بمشياف السلفيين تقولون هذا فلان بن سلمان وهذا الثاني وهذا القول أنتم على الحق والله نقول له العبرة يا أخي بالحجة من القرآن والسنة. ليست العبره بطول الذراع ليست العبره بعلو الصوت ليست العبره بكثره العدد عرفت هذا ليست العبره بكثره العدد العبره بالحق والاستقامه عليه والثبات عليه العبره بالادله من القران والسنه لكن كثيرون احد المخلصين مره يريد ان يلقي يقول يعني يعني انتم كم, كم العدد عندنا نقول الله عندنا عدد ليس عيضا لفنا يعني بهذه الصوره اننا مثلا خمسة او عشرة على اننا اذا كنا على سنة خمسة او عشرة هذا يكون حسنا والحمد لله ويجب علينا ان نثبت على السنة حتى لو كان الذي يثبت على السنة واحدا في بلد لكن اذا كان عددنا اكثر من هذا يقول آه يعني العبرة ليست بالعدد يعني كالذي تسال عن العدد اولا يعني أن تقول كم عددكم حتى تهون، فإذا رأيت عددا تقول لا ليست الأبرة بالعدد، حتى لو كثرتم فإن هذا لا يؤثر معناه نحن نقول من الأول، وصاحب الحق لا يستدل بالعدد مهما كان، لأن بعض الجهلاء يرى الناس الناس من سمعوا أو الناس كذا يقول لا لا يمكن أن يكون هؤلاء على الأرض، كما استحسن نصر الشيطان في لبنان يقول إن هذه الزموع وإن هذه البلاد وهذه ال هؤلاء الموجودين قال لا يمكن ان تلحق به خديمة يقول هذا الشعب الأرثوذسي الذي أمامه في لبنان يقول لا يمكن ان تلحق به خديمة حتى لا يقول ان شاء الله وهم الراسبة عموما يعني بعيدون بعيدون عن تعلق القلب بالله وعن بشر الله يقول لا يمكن ان تلحق به خديمة فوإلا يمكن ولا يمكن يمكن وسقط ويقول المهم يقول ثم بعد هذا فيها كثير من اذكياء العالم وعقلاء بني ادم هنا وقفه ربما يكون الشخص ذكيا لكنه ليس ذكيا عنده زكاه تعطيه يقول احسب هذه العملية بسرعه بسرعه ما شاء الله لا يتردد يقول له كيف هذا يقول له انت تحسن قراءه يحسب ويدخلونه ويدخلونه ويدخلونه وعنده معلومات هنا وهنا وهنا وهنا وهنا ذكي طب الفوضي انه ماذا ذكي لكن هل هو ذكي ربما تجد صفا ذكي ذا ذكاء ضعيف ولكن زكى نفسه قد اطلح من ذكاه زكى نفسه بصفاحة ذكر نفسه بالتوحيد ذكر نفسه بالسنة ذكر نفسه بالاستقامة فكان ذكيا هذا ذكاء الله ووفقه لتزكيه نفسه فكان ذكيا بغض النظر عن ان الناس يعدونه في الواقع ذكيا او لا يعدونه ذكيا صحيح هل الشخص الموحد المستقيم المصلي الذي لا يحسن كثيراً من المعلومات ولا كثيراً من الكتب. وربما إذا أتيت بجهاز هاتف جوال هذا يعني مقياس الذكاء. ربما عند بعض الناس مع أنني أعرف ناس من أذبل الناس، من أذبل الناس بالنظر الجمئية حتى، ويحسنون هذا جداً. بالمناسبة يعني تجدهم في الحشيات. هذا يعني يعرفك حدقتا. لماذا ما واضح هنا شغونا فيسي وهذا لا يخمن. فربما تجد شخص يقول هذا ويقول ما هذا لا الف باخم وماذا اصنع فيه معي تقول لهم اي لم تستطع ان تقرا الشكاغه قول الله انا ضعيف وقراءته ضعيفه ومع هذا يكون من المتقين المسددين وربما كان من الذين يدخلون الجنه بغير حساب وتجد الثاني ما شاء الله قرا الف كتاب وعنده أشياء ومناصب وضراكب وشهادات وأموال و... وكل هذا لا يغني عنه من الله بك إذن الأهم أن يكون المرء زكية وأن يكون زكية أن يكون ذكيا لأنه قد يكون ذكيا قد يكون مزكة وقد يكون زكة نبزة فيفهم ما يغلق على غيره يرجقه الله خسن الفهم مع أنه في الاطار العام ضعيف العلم والثاني مع ذكائه ومعلوماته وتعلمه ونظراته وتجاوزه المراقل وليده الشهادات وعده بين الناس ذكيه إلا أنه ابثلي لما اطلع الله تعالى منه لما اطلع الله تعالى في قلبه عليه ابتلي بأن أغلق عليه ولبس عليه ما هو واضح لغيره فابتلي بسوء الفهم لما حيث نفهم من هو أقل منه ذكاء وأقل منه درجة علمية في الظاهر لا فيرضى الشيء عندنا الشيء وهكذا. هذا ذكي وهذا أقل لكن هذا ذكي وهذا ليس ذكي سيفهم الفهم ولا يفهم الايات الرجل يؤتى من سوء فهمه او من سوء قصده فاذا اجتمع شمل نصيبه من الضلال سوء القصد حسن القصد لا بد منه وحسن الفهم لا بد منه ما السبيل الى حسن القصد وما السبيل الى حسن الفهم تزكيه الناس ان تزكي نفسك بالتوحيد والسند وقفع هذا تبيل حسن الفهم وتبيل حسن القصد وما تبيل سوء الفهم وسوء القصد التجسية للنفس قد أفلح من ذكاها وقد خاب من ذكاها بالتجسية للنفس شيء تكون بالشرك والفزعة والمعطية عربك هذا؟ ولهذا نعجب إذا قيل لنا إن هذه الأصول مع أنها بدينه واضحة جلية يغلق فيها كثير من اذكياء العالم وعقلاء بني ادم تجده من العقلاء تجد حتى كلامه ونظراته واهزه ورده وتجده من يعني شخصا ماذا شخصا متعلم يقول الله هو وتجده يتكلموا باسلوب ما يعني على لا أقول يعني إيه على حسب الأفعال الذي وافيين كان يريد أن يتكلم بأسلوب قديم فلديه يتكلم به وما حقيقي له له مثالية يعني يمكن نحتها لكن لا يعني لا, لا داعي ولا يوضح أو أنه يتكلم مثلا بأسلوب المتطور الحديث الذي يريد أن يجمع أن يختار أسلوباً وسطا بين هذا وذاك بين هذا أيضاً او يتكلموا باسلوب مثلا الهيبز او الديتلز او ما الى ذلك فانت هذا حتى يرجر نفسه شخصا مختلفا فوق جميع الناس الذين لم تصل اقولهم الى بيزيته وبيزيته وجنونه وخبزته فانت هذا لا يوجد هذه النمادل ما يقول لك المتمردون تمرد المتمردون لا تتجد ناسا كأنهم خرجوا من مستشفيات الامراض العقلية صحيح ولكن هو يرى نفسه اعقل الناس ويرى نفسه من اعقل الناس وافهم الناس فذاك الاول حظوظا هذا الذي هو يرى نفسه ب فيلسوفا ويلقبهم الناس بانه دكتور او بفاشير او ما الى ذلك ويتكلمون عنه بهذه الاصطلاح سجد امورا واضحه جليه يحتمها اقل متدين يحتمها فصل ينقشو بين الممكنين الثنيين هو هذا الأستاذ الكبير الكذا الكذا لا يخمن صحيحا ولا لا ولا يظلم ربك أحد لا يظلم ربك أحد ولهذا إياك أن تعتمد على أن عندك ذكاء لأننا نجد إذا كان هذا في العطار الأبعد نجد كفرا هو غبي في الواقع ولكن يظن نفسه ذكيا ويعتمد على ذكائه پا في الواقع بالنظر الدنيوي فبا في كثير من سن فما بابك اذا نقول له اذا كنت ذكيا فعلا اياك ان تعتمد على ذكائك، اياك ان تعتمد على معلوماتك وفرضها اياك ان تعتمد على تفرض معلوماتك حتى في الدين اقول لا انا اضل أنا كيف اضل انا رجل ترأت كتبا كثيرا قد خلقتون تاني يقول انا اضل انا الحمد لله انا احفظ كذا واحفظ كذا واحفظ كذا كيف اضل لأنا هذا الضلال ل مفاكين الذين لا يحفظون ما أحفظ لا الضلال يمكن أن يعرض لكل احد أحد من عموم من من من من من من من الناس مهما كان حافظا مهما كان دارسا مهما كان قارئا مهما كان ذكيا مهما كان في الظاهر متعبد يعني فتتعبد ونيتك فاسدة لا يقبل الله تعالى منك عمل ليلة ما بتتعبد ولكن انت تمشي في تلك الضلال والعياذ بالله لانك تغر نفسك بتعبدك وتغر غيرك عرفت هذا شخص متعبد معجب شخص متعبد مبتلى يبتلى في تعبده ببعض الشهوات النفس الخفيه ولهذا انت لا تعتمد على شيء من هذه الاشياء بمجردها استقلالا على مرادي في الحنايه مع الظل وانما انت تحرك على كثرة المحفوظ وكثرة المقروب وكثرة المتعلم وكثرة المعلومات وكثرة التعبود والإقبال على الله وتحرص على كل هذا وهذه هي وسائل الثبات على الاستقامة. قلبي معلق بمن وأعمل كل هذا لمن بالله رب العالمين لأنه هو الذي بيده أن يضلني وبيده أن يهديني. فتوجه إليه وتعلقي به. وأما أنني أعتمد على أنني أحفظ كثيرا أو أقرأ كثيرا أو عندي ذكاء أو أثمها وهي طائرة كما نقول بالعملية يقول هذا يثمها ويأيت لم يتوقف عندها يعني هو إيت من خليها توقف حتى أكثر لا يقول لا ويثمها وهي طائرة لا تتوقف حتى بدون يتوقف يثمها لا هذا ليس في جيل الله يا رب العالمين هذا ليس في دين الله رب العالمين لهذا وجدنا وما زلنا نجده الى يومنا هذا من يقال انه من المخترعين وانه ما معه كذا ونال جائزه كذا ومن عظماء العالم صحيح ولا لا في كل عام الذين يحصلون على الجوائز العالميه في مختلف الفروع العلميه في الكيمياء والفيزياء والاحياء وفي غيرها تجد عمومهم مسلمين او نادرا ما تجد فيهم أجدهم يعني وحتى هؤلاء الذين يقال انهم مسلمون يتاملوا ولينظروا في اسلام كثير منهم لانك تجد يقول انا مسلم ولكن لا اتفهم النصارى ويقول وانا عالم, في عالم فيزياء بل انا اخترعت الفيزياء وانا اخترعت امورا هناك سواء عرفت هذا طيب ي... ما الموقف من هؤلاء ناس عقولهم عمليه وتقم امورا انت ربما ستعيش وتموت وانت لا تدري شيئا عنها صحيح؟ ألا يمكن أن تجد شخصا مسلما مفتدية بل أن تجد حتى عالما من العلماء الكرة لا يعرف ما هي الكيمياء على شخصي حتى لما يتعرض بعض الكيمياء تعرض الكيمياء الكديمة التي هي تحويل المعادل وما إلى ذلك وأنها لا تجوز وما إلى لا ما الذي بره ما الذي بره إذ علم إذ لم يعلم في دينه؟ وبالثاني بأي شيء نفعه كثرة علمه مع فساد نفسه مع فساد قلبه مع كثري ولهذا اليات أن تغتر بشيء من الأمور الدنيوية ولا أن تغتر في دينك بشيء من الأمور الدينية أيضا التي عندك تقول أنا والحمد لله أنا أترأ كل يوم من القرآن كذا وأتعبد كذا وأصلي ركعات كذا وأحضر في درس كذا وأسمع كذا خيط أح أضل والله تضل اذا سالت نفسك هذا السؤال اعلم ان هذا ضلال مبين انك تقول كيف اضل هذا ضلال مبين في ذلك لا بد ان تكون دائما خائفا الضلال الاستخيره من رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جاء عنه كما في مسجد الامام احمد وغيره أنه انه كان يدعو يقول يا مكلب القلوب تبت قلبي على دينك يا مقدمه القلوب تثبت ثبي على دين ابراهيم الخليل ابو الانبياء وامام القنطار كلمه الله عليه ماذا كان ماذا كان يقول رب اجعل هذا البلد امنه واجنبني وبني ان نعبد الاصنام ثم يزيد فيقول رب انهم اضللنا كثيرا من الناس يا رب كثير من الناس يضلوا بهذه الاصنام انا خاف على نفسي وعلى ذريتي الضلال بهذه الاصنام عرفت هذا فدائما كن في نفسك متواضعا للحق حريصا عليه فناس ازكى منك وناس اعلم منك وناس اكثر بلاء في الدين منك وناس اكثر تعبدا في منك ضلوا وزاقوا ضلوا وزاقوا قال ثم بعد هذا غرق فيها كثير من اذكياء العالم وعقلاء ابن ادم الا اقل الخليل الاصل الاول اخلاق الدين لله تعالى وحده لا شريك له وبيان ضده الذي هو الشرك بالله بين الله تعالى التوحيد وبيان ضد التوحيد الذي هو الشرك لان الشر يعرف ليتوقى والحق يعرف ليلزم قال وكون أكثر القران في بيان هذا الارض حتى قال اهل العلم ومنهم الامام ابن القيم في كتابه مدارج السالكين القران كله في التوحيد كل القران في التوحيد وفي ذكر حقوقه وفي ذكر ما يتعلق به وفي ذكر ما اعد الله للموحدين وما اعد الله لمن ترك التوحيد في الآخرة وفي ذكر حقوق الموحدين في الدنيا وما جرى لهم مع أقوامهم وفي ذكر أئمة التوحيد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وما الذي جرى لهم مع أقوامهم وما الذي حصل لهم من الخير في الدنيا وما الذي حصل لإعدائهم فالقرآن كله في التوحيد في بيان التوحيد والدعوه اليه والحب عليه والامر بلزومه والامر بالتنسق إليه القران كله في التوحيد وفي ومن ومن ومن في التوحيد انه فيه نهي كثير عن الشرك والتنديد فالنهي عن التنديد لا شك انه من التوحيد ومن مباحث التوحيد فقال كون اكثر القران في بيان هذا الأرض من وجوه الشتى بكلام يفهمه ابلد العامه الذي يعرف اللغة العربية تقول له الله سبحانه وتعالى يقول فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين ويقول الله تعالى ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك سل أي شخص الآن في أي بلد من البلاد العربية على ما عندهم من الجهل للغة العربية الفصحى لكن فقط يدركوا مواد اللغة العربية قل الله يقول الله ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك سألهم من المغرب إلى العراق والإمارات ماذا تعني هذه الكلمة هذا كل كلام يسمه أبلد العامة أبلد العامة يسمه ما تدل عليه عليها بلاد ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعزك إنك إذا من الظالمين فلا تدعو مع الله إله ناصر فتكون من المعكدون من يدعو مع الله إله ناصر لا برهان لغبه فإنما حسابه عند ربه قل أغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد وحي إليك وإلى الذين من قبلك لينعش رجدا لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله تعبد وقم من الشاكرين قل إني وإنسان أعبد الله مخلصا له الدين ومرسل أن أكون أول المسلمين قل إني يا خاطر أعطيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له الدين تعبد ما من دونه تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ان انزلنا اليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين وما ظلمت الجن والانس الا ليعبدون الايات في القران كثيره اذا اردنا إذا ان نتكلم عن الادله التي جاءت في القران في هذا الافضل اذن نقرا القران من اوله الى اخره الان صحيح طيب طبعا هنا هذه كل جمله من هذه الجمل يمكن أن نقف فيها درسا كاملا لكن أنا اختصر لضيق الوقت كل جملة بدون مبارقة كل جملة يمكن أن نقف فيها مجلسا كاملا أو مجالس متعدده قال وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأرض من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة ثم لما طار على أكثر الأمة ما طار أظهر لهم لما طار على أكثر الأمة ما طار من الجهالات الجهل بالدين حتى باصل الدين حتى بتوحيد رب العالمين سبحانه وتعالى ولما صار على اكثر الامه ما صار هنا امتلك ويقول على اكثر الامه لن يقل على كل الامه ويقول على اكثر الأمة ما صار يقول من الجهل بالدين ومن اتباع الاهواء ومن البعد عن القران والسنه القران والسنه صار عند كثير من الناس حتى من المتعلمين يتعلمان لأجل ماذا يعني التبرك في العالم يحفظون القرآن ويقرؤون كتب السنة هكذا شيئا الأمعام ولكن الفقه التعويض فيه على كتب متأخري أهل المذهب السلوك العام الاعتماد فيه على الكتب المختارة في التطور وعلى الطريقة الفلانية الصوفية التي يسلكها في العقيدة العقيدة الأشعرية عرضت هذا يقول نحن على على على اعتقاد الأشعري ومنهب مالك وعلى طريقة وفي طريقة الجنيد الثالث هذا الذي ينفي عليه هذا الذي يسلكه فإن هذا الآخرون يقول نحن نحن ما تريدية قاجرية حنبية متمسك وهذا كل على حسب المكان والبلدة والطريقة والمذهب لابد. فقرا الاعتقاد يؤخذ من كتب الكلام الفقه يؤخذ من كتب متاخر المذهب المسالك العامه والاداب والاخلاق والمعاملات القلبيه تؤخذ من كتب التطور المبتدعه القرآن والسنه لا يكاد يرجع, لا يرجع إليهما عند كثير من الناس في شيء بل الذي يرجع الى القرآن والسنه يعتبرونه هذا من المجانين ومن الخالدين عن الإسلام ومن الذين يفترعون مذهبا جديدا وإلى آخر هذا الضلال والمرأس طيب ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاق إخلاق العبادة لله أظهر لهم توحيد الله سبحانه وتعالى وإخلاص العبادة له في صورة تنقص الصالحين هؤلاء في صورة بتنقص الصالحين لأنهم قالوا هؤلاء يقولون لا تعبدوا الصالحين فنصحوا بما نصح به المشركون الأولون اصبروا على آلهتكم لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونشر أردت هذا؟ قالوا آكد اصبروا على آلهتكم واتبتوا ولا تتركوا آلهتكم ولا تغادروها وأولئي لدنان يخدوكم عما كان يعبد آباؤكم لا تطيعوهم فأظهر لهم الشيطان الاخلاق في صوره كنقط الصالحين ولهذا تراهم يقولون انكم ممن تجافون ال ال الصالحين تجافون الاولياء كما يقول ذاك البوطي الهالك عليه من الله تعالى ما يستحب في كتابه تفسير يقول وقد قال اقوام لم تشعر افئدتهم بمحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر مقاله يسير الى من يسير الى الوهابية كما يسميها يقول امتسر رصيدكم لمحبة النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم والآخرون الراطبة بأننا نقول لهم شرككم لله وجعلكم أهل البيت شركاء لله في الربوبيه والإلهية والاسماء والصفات هذا ضلال مبين ويوجب الخلود في النار والعياذ بالله يقولون أنتم نواصب وماذا نفعل حتى لا نقول نواصب نعتقد في الأئمة الغبوبية والإلهية وأثناء الله تعالى وصفاته وتفاصيل نبوة الأنبياء ورسالاتهم والأنهم أفضل من جميع الأنبياء والمرسلين إلا محمد صلى الله عليه وسلم معه فارق نفس الإطاء من الاحتجاج والتعظيم وما إلى ذلك حتى لا تكون ناصلية يعني كأنهم يقول ماذا يقعون حتى لا يكون ناصلية كن مشركه مشركة لكم لله مشركة ولغير النبي في الرسالة مترشة حتى لا تكون ناصرية عرفت هذا؟ سيقول أظهر لهم الشيطان الإخلال في صورة تنقص الصالحين والتخفير في حقوقهم يقول لها أنت أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم أنت تحبه لنكذبك ولكن أنت لا تحبه جيدا انت لا تحبه المحبة الحقيقيه كيف انه صحيح ان الذي هو في نظرهم الذي يحبه على انه يعطي ويمنع ويؤله من دون الله هل سيكون كالذي يحبه على انه نبي ها هل سيكون لكنه النظر ليس في هذا هذا يؤله هذا يقول انا اله فوته يحبه وينصرف اليه بقلبه قلبه تعبده منصرف الى غير الله لن يكون كحب الذي يحبه لله ولأن الله أمر بهذا ولأن حبه من طاعة الله ولأنه متقرب إلى الله لحبه وطاعته وبغض النظر ما الذي يرضاه هو وما الحب الذي يحبه هو صلى الله عليه وعليه وسلم ولا يلتفت إلى هذا رابع لهذا رب العالمين يقول ومن الناس من يستغر من دون الله اندادا يحبون من كحب الله يعني هم يحبون الله لكن يحبون غير الله كحب الله هذا هو التفسير الأصح للآية يحبون غير الله كما يحبون الله فالله تعالى يقول والذين آمنوا أشد حبا لله قال وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين وأتباعهم في بعض النسخ ربما تكون الحمزة حمزة قطع حمزة وصل يعني في صورة محبة الصالحين وأتباعهم هو يقول اظهر لهم الشرك بالله في صورة محبه الصالحين يقول نحن لسنا مشركين بعضهم يقول نحن لسنا مشركين نحن لسنا كفاره نحن فقط نحب اهل البيت نحن فقط نعظم الاولياء نحن نحب نحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن محبتكم والعياذ بالله شركيه ومقترنه بالشرك محبتكم شركيه ومقترنه بالشرك فأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبه الصالحين وتبعهم تسميتهم الشرك بغير اسمه لا يغير من حقيقته شيئا فيه فالشرك شرك وإن قالوا عنهما قالوا بعضهم يقول هذا الشرك عين التوحيد أحدهم مترقب سوداني يقول إن قولنا, إن قولنا يا علي هو عين قولنا يا الله فإنت هذا وبعضهم ينهى عن هذا الطريق خطيب من الرغبه بن درويش يقول بعض الناس يذهبون الى الحج ويرجعون بافكار وحابيه يقول لا تقل يا علي قل يا الله أفكار وحابيه مشكله واحد مراجعهم وهو كمال من الحجري يقول كنت مع بعض الاساتذه على مستوى بخس الخارج فأنا كنت وكنا في بعض الحج فجئت أقوم فقلت يا علي فقال لي لو تقول يا الله قال هذا الثالث يعني بحث اعلى على مستوى في المدرس الحوزه على مستوى يعني يقع في هذا الجهل العظيم أنه يسمعه يقول يا علي قال له قل يا الله قال ولو فهم هذا معنى كلامه يعني ولو فهم حقيقة الأمر لعلم الأصوض يعني العالم أن الأصوض أنه في نتيج هذا المقام يقول يا علي الشرم يتنشفون حتى ذا ويذكرون كلاما ويبررون ويقنعون أنفسهم يقنعون أنفسهم ويقنعون الجحال المغترين بهم وهذا كله لم يغير من حقيقة الأمر يبقى الشرك شركة ويبقى نداءهم يا علي شركة عرضت هذا إذا يسلمون على بعضهم يا علي يعني نحن الآن نسوي النجل الثلاثة يا علي يا علي بعض النجل في الهاتف يا علي يا علي علي للذي يتكلمك في الهاتف فينس هذا وهاتف أنا يا ربان واحد الإخوة من أبطعيث ذكر لي قصة والله يعلمه هي يعني وقعت او لم تقع أن شخصا وهو بالعلى المنبر يضرب الهاتف فيرد نعم يا رسول الله الأمة بخير انتظر وانتظر منه وانتظر شيخ الطريقة الحقانية النظامية اسمه محمد من الحقاني لما ارادوا ان يجروا معه لقاء في بعض القنوات الفضائيه فقال لهم انه اتقل بالنبي صلى الله عليه وسلم هاتفيا واذن له باللقاء اتذن انا اقول اللقاء مع التقل به كيف التفية والجنون فنون لم لن ينتن تنهي الفتق و و و يعني الجنون والضلال والشرك وال والانحراف في هذه الأبواب لكن يقولون في النهاية أنتم طبعا نفس ما يقولون صلى الله عليه وسلم التفية فعندما يقول انا نكلم وقل يا رسول عيو يجيبا بالهاتف منتف وانت تقول لا تقول يا رسول الله ولا تقول يا علي ولا تنادي أحدا سوى الله ولا تسأل أحدا غير الله ولا تدعو من دون الله أحدا واخلص العباده لله انظر إلى هؤلاء الجفاة انظر إلى هؤلاء الغلاف انظر إلى هؤلاء الخوارج ينهوننا عن كل هذا في حق رسول الله وقال فل... هذا الكثير مره لما كان يتالم وقل صلوا على رسول الله هؤلاء الوحابيه يقولون إن انكم لا ترفعوا أصواتكم بالصلاه على رسول الله والامن جراحا اللهم يرفعون اقواتهم جدا ما هكذا وراءهم ناسا يعني جحانا مستخدين فانت هذا فزادت استخفاكهم يفرحوا هذا يضحكهم و يشاهدوا و يرفعون اقواتهم ليغيروا هذا ولكن رئيس الوهابية لن يكون آآ آآ واقعا لما يخلد في نار جهنم إذا مات على تلك العقيلة إذا مات الكثري على عقيلته تلك، في وخلد في نار جهنم فلم يهض الوهابية وهو في نار جهنم والعياذ بالله تعالى نسأل الله العافل من الشرط لك في صلى الله عليه وسلم يتمنى زراسة الناس لها سأل الناس يستطر الذي يسلب ويقرر لنا الشرط ابقاظونا على إياه جدا هل يمكن فعلا ان يستطر يمكن لأنا أقول ينكر ينكر سيطان يقول, يقول أنا رسول الله انا لا لا, لا, لا مانع في مثل العقل ان هذا يحدث والشيطان ليس له سلطانا على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون انما سلطانه على الذين يتولون والذين هم بجود مشركون وهؤلاء منهم صحيح ولا قبوريه منهم الكلام في هذا الاصل يطول لكن حسبنا هذه الشراء قال الاصل الثاني امر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه لا يجوز ان يفترق المسلمون في الدين المسلمون جميعا ينبغي ان يكونوا جماعه واحده حزنا واحده طريقا واحده على طريق واحد لان الصراط المستقيم واحد والسنه واحده والقران واحد والامام ابن القيم يقول فلواحد كن واحدا في واحد يعني سبيل الحق والايمان فليواحد لله تعالى الواحد كن واحدا كن موحدا مخلصا في واحد الذي هو سبيل الله سبيل السنه سبيل رسول الله الذي المستقيم فليواحد كن واحدا في واحد سبيل الحق هذا الاخير الذي هو سبيل الله سبيل السنه صراط المستقيم الذي هو سبيل الحق والايمان نعم، لكن يبقى كثير من الناس يأبى إلا التفرق في الدين والله تعالى نهى عن التفرق في الدين وقال تعالى وأن هذا الصراط مستقيما تستلعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق لكم عن سبيله ذلك ووصلتم به لعلكم تستقون وقال الله سبحانه وتعالى وعلى الله فقد السبيل ومنها جائم وقصد السبيل والاستقامه شيء واحد منها زائر ما يحيي ولو جاء لهداكم اجمعين لكن الله حكمه في هذه الدنيا ان يوجد مهتدون وان يوجد ضالون كثيرون نعم ويقول الله سبحانه وتعالى منيبين اليه واتقوه واقيموا الصلاه ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا سيع كل حزب بما لديهم فرحون ويقول الله سبحانه وتعالى ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون ويقول الله سبحانه وتعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي اوحينا إليه وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه لا يجوز التفرق في الدين لا ان يكون المسلمون شيعا ولا فرق ولا احزاب ولا جماعات ولا مذاهب ليس في الإسلام أصلا أن هذا يكون حنفيا وأن هذا يكون شافعيا وأن هذا يكون مالكيا والأئمة الإمام مالك والامام الشافعي والامام أحمد ما دعوا إلى شيء من هذا ولا كانوا يرضون أن الناس ينسبون إليهم لعلهم إذا طلعوا على الناس الآن وما هم عليه يستغلون يقولون ما هذا الذي يقال مننا ما هذا ما, ما, ما عشنا ولا كان يدور في اذهاننا أن شيئا من هذا الذي عليه الناس يكون عاسبا الإمام الشافعي رحمه الله الذي يختصر الإمام المزني كلامه وعلمه في أول انططر المزني يقول هذا تختصر من كلام محمد الإجريس الشافعي مع إعلانه نهيه عن تقليده وتقليد غيره لا تقلد الشاب ما الشافعي أنا أعلمك أنه ينهى عن تقليده وتقليد غيره إنما يقول هذا علمه لجستعين به على فهم القرآن والسنة في بالقرآن والسنة الإمام أحمد رحمه الله كان يرفض تدوين شيء سوى الأحاديث والآثار يقول أرى أن تجرد الأحاديث والآثار ولهذا الإمام الشافعي زاد على الإمام الشافعي لأنه كان ينهى عن وضع الكتب ويأبى إلى أن تجرد الأحاديث والآثار ولهذا لم يدون عنه كتاب كل الفقه الذي يروى عن الإمام أحمد إنما يروى على صيغة السؤال والجواب متاعي صحيح ما مس أحمد لا كتاب هكذا ككتاب ككتاب الجد لماذا لأنه كلا يريد أن الجميع يغلون على الرجوع إلى السنة والآثار فيجب أن يسأل ويجيب ويسأل وماذا يمكن أن لا تعلمون ولا مانع من استفيد من كلام أهل العلم ووجودتهم ومن تقيهم حتى الذي دوّنوا بشرح وبيانا على حد بما عندهم القرآن والسنة لكن لا يجوز أن نجعل كلام العلم هو الحجة وألا نست الى إلى القرآن والسنة، قطعاً عن أن المتأخرين صار الأمر عندهم إلى أن ماذا؟ إلى أن التعويل والاحتجاج ليس حتى بكلام الأئمة. بعضهم يقول انا شافعي وعات ومات وما قرأ صحيفه واحدة من كتاب من كتب الإمام الشافعي. وإنما تجد أن تعويلهم احتجاجهم بكتب المتأخرين الذين يقال إنهم شافعي أو بكتب المتأخرين الذين هم من متأخري الحنابلة كما يقال. حتى قال شيخ الإسلامي محمد بن عبد الوهاب معظم ذكر أن معظم ما في والمنتهى يخالف نصر الإمام أحمد فضل عن نصر رسول الله صلى الله عليه وعلى رجل سلم وهذا يدلك على أن الإمام محمد بن عبد الوهاب علماء من غير الصلاع على تفاصيل ما عنده قال هو كان مجددا في الحديث في التوحيد ولكن لم يكن مجددا في الفقه او في الدعوه الى منزل التعصب المذهبي الذين قالوا هذا قالوه لانهم لم يطلعوا على كثير من كلامه الواضح في هذا الباب ومن هذا الكلام ما جاء هنا في هذه الاصول السنه واذا كنا نتكلم هذا الكلام عن التعصب المذهبي فمن زالوا بالتعصب الاعتقادي هل جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون المسلمون في الاعتقاد أجهرة ومترددة، بعضهم من الحنابلة قال ثلاثة أثرياء، أثرياء مترددة، أو حنابلة وأثرياء ومترددة. ثلاثة في العقيدة. هل, هل, الأمر هل جاء في العقيدة ليكون الأنبياء كذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون الناس في العقيدة مذاهب، كما أنهم في الفقه مذاهب. ما جاء بهذا ولا ذا؟ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون الناس في السلوك في الدين. والتعبد والتقرب الى الله طرقه ازافية رفاعية نفس بندية جسية تهراربية خادرية والفروع والمستحدثات الكثيرة كم طريقة تعود كم طريقة كيزانية احمدية بيومية جعفرية تابرية عد منها ولم تعد لم تعود انا اتبعد انه يوجد كتاب في العالم يجمع كل الطرق الصوفيه في العالم لا تجد طريقنا في هذا البلد في ذاك البلد طريقه لا يخطر عليه اهل او هذا الجامع وحد. لا تكن تجد في العالم يجمع الطرقات كتابا يجمع الطرق الصوفيه كلها هل هذا من الدين طيب ودع التحدث الان الناس الى فرق اخوانيه وتبليغيه وجهاديه وتحريريه وكذائيه والان بعد هذا بعد الاحداث الغوغائيه التي سموها ثوره الأحزاب الكثيره وصار الكل طبعا منغمسا في التعدديه والديمقراطيه والى اخر هذا الكلام والذين ينتسبون الى الدين صاروا متحزبين ويتكاثر بعضهم مع بعض فيفترقون الى حزبين مجموعه تكون حزبه ثم يفترقون الحزب الواحد يصير يصير حزبين حزب الفضيلة حزب الاطفال حزب ثاني صار حزبين حزب النور حزب الوطن و هذا حزب الاخوان حزب حزب الوسط وحزب ال هذا الشيء وحزب الإصلاح وحزب ال والتنمية هذه كلها الأحزاب التي قالوا إنها إسلامية وتريد تطبيق الشريعة اذكر على الأحزاب الأخرى كم حزب ترى؟ صحيح ولا لا سبحان الله فيقول امر الله هذا كله سل اي شخص اي شخص ينتسب الى الاسلام كله الاسلام امر الله بالاجتماع ام امر بالتفرق سل اي شخص ينتسب الى الاسلام الاسلام امر الله بالاجتماع أم امر بالتفرق اي شخص يفهم اي عن الاسلام ماذا امر الله بالاجتماع هذا يدلك على ماذا؟ يدلك على ما يذكر الشيخ هنا لما يقول فدين الله هذا بيان كافيا تفهمه العوام وجواب السؤال الذي ذكرته يدلك على هذا أن هذا البيان كان بيانا واضحا أن الله أمر بالاجتماع ونهى عن التفرق قل له هل أمر الله بالتفرق أم نهى الله عن التفرق فلأي كف يفهم اي شيء عن الاسلام ماذا يقول نهى الله عن التفرق قال ونهانا ان نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات اولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه تبيض وجوه اهل الاستقامه واهل السلامه واهل السنه وتسود وجوه اهل الانحراف والاعوجاج والابتداع والفرقه ونهانا ان نكون كالذين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 والحديث هو عند أدخال السنن إلا النسائل وفي الصحيحين من حديث حديثة الحديث الطويل يقول فما تأمرني نجركني ذلك قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام ها؟ قال فاعتذلت الكالفرة كلها ولو أنت عب على أصل شجرة حتى يجريكك الموت وأنت على ذلك صحيح؟ فقال ما وردت به السنه من العجب العجالي في ذلك الذي جمعت فيه كتب ثم طار الامر الى ان الاشتراك في اصول الدين اشعريه معتزليه ما فضلا عن السلف الاخرى الكثيره وفروعه ان هذا نحن الان متجاوران لكن انا شافعي وانت حنفي وهذا مالكي وهذا حمدلي سبحان الله ما الذي يفرق بيننا هذا التفريق ادعنا مسلمين ادعنا والله ولا ننشر كلام الائمه ولا ندعو الى نشر كلام الائمه ولكن ندعو الى عدم التعصب بهذه المذاهب والى عدم تفريق المسلمين نقول هذا كذا وهذا كذا وهذا من لا هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا, وهذا كذا. يعني هذا ولد في بلاد في غرب افريقيا صار مالكيه وهذا ولد في شرق افريقيا صار جعاليه وهذا ولد في الهند طرح نبيه والثاني ولد في مجد طرح دليل سبحان الله لما جد يعني فقط كانه ولد على أساس شرعي على أساس رجوعي الى دليل صار الاشتراك في اصول الدين وفروعه هو الى ان الاشتراك في اصول الدين وفروعه هو العلم والثقه في الدين حتى انت ترى كثيرا من الناس في هذا الزمن إذا أراد أن يتكلم بالعلم والدفوع إنه رجل يقول هذا تقيل في المذهب الفلاني. إن هذا الذي يقنع بعض الأجيال الجهلة أنه تقيل في المذهب الفلاني وأنه دار بالمذهب العلاني وأنه يجري أسانيد الطريقة الفلانية وأنه خبير في الأس... وهذا بسبب هذا يرسل كثير من الناس وصدون على ما هم عليه. لانهم لا يريدون لا الدين ولا والاقتراف المستقيم يريدون هذه البهارج بل بعض الناس يشتعل سلفيته ولا يفهمها ثم ينجذب الى بعض الضالين من الصوفيه والاسعاريه والماسورديه وسائر المرتجعين لأنه رأى هذا عندهم هذه البهارج وهذه الـ الـ الـ الـ الخرافات وهذه الحركات وهذه الزخرفات لمجرد هذا ينجذب اليه ولا حول ولا قوه الا بالله الى ان الاشتراك في اصول الدين وفروعه هو العلم والفقن في الدين وطار الامر وكرامي يبقون السبهات ويمويهون على الناس ويقولون فكيف كذا وكيف كذا وكيف كذا ويظهر يظهر الواحد منهم نفخة كأنه قد فهم كل شيء وحمل علوم الارض وهو من اجهل الناس بما الله تعالى عليه على الشعيين ان يتعلمه عرف وطار الامر بالاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون صار الأمر بالاجتماع في بعض المناصق إلى الآن وهذا الأمر كان سبيداً في كل المناصق قبل أن يتعاني تقول له هو الله في الإسلام لا يوجد أسعارية ولا مترهية ولا توجد طرق صفية لا كاجرية ولا رفائية ولا نفس بندية ولا جسية ولا رفائية وردية ولا شهرة ولا الصابرية ولا مجادية ولا بسيسية ولا شهتية ولا بندراوية ولا شادولية ولا يوجد شيء من هذا كله ولا يوجد أيضا في الإسلام أن المسلمين يتفرقون إلى حناغلة وشافئية وحنفية ومالكية الأئمة على العين والرأس ونأخذ كلامهم ونستعينهم أثامين على فهم القرآن والسنة ونبذع إلى علومهم ولا كبح تعصب والانتساب إلى فرد منهم بعينه على هذا النحو هذا مبتدعون لم يكن معروفا بتقرون الثلاثة الأولى فقط هذا تقوله يقولها البيت الجديد لا نصدق يعني المذهب الجديد يأتي أو ي يأتي لا يكبر يقول المذهب الجديد يقول بدين جديد مذهب جديد هذه خطيرة لا يقول يأتي بدين جديد ولهذا سأب بعضهم يتكلم حتى عن الطريقة يقول هذه الطريق هذه الطريقة انتم لكم طريقة بعضهم كان ينظرون مناظر بين أزباع الطريقة الثمانية وأزباع الطريقة الوحابية هي الوحابية طريقة ها لا يجد حين أصنع اسمه وحابية فصار الأمر بالاجتماع في الدين لا يقوله عند هؤلاء إلا زمديق أو مجنون وهذا كان موجودا إلى وقت قريب يعني يقول أنت في الشفق ماذا ماذا تقول يقول الله نرجع إلى الكتب والسنة مثل ننظر للدليل حتى هذا جي عند بعض المشايخنا المعاصرين كانوا في مصر هنا في الشفق محمد بن بننا رحمه الله ماذا تقول في نرجع ال... إلى السكدر والسنة قال الولد ضل ما أين الله قال بالسماق قال ولد كفر يعني ال تترك تخرج عن المذهب ضلل قلت الله في الشفاء هذا الـ هذا الذي ما زال إلى الآن عند كثير من الناس من كثير من البلاد وكلما رأيت أهل البلاد أجهل بالدين والدنيا كلما رأيت هذه الأمور تتحكم فيهما أكثر كلما كان بعد رأيت الأمور تتحكم فيهما أكثر حتى صرنا نرى في كثير من البلاد أن أهلها يفصلون المذاهب على بلادهم أيضا يعني كيف على بلادهم يعني هم يقولون أنت شافعي لكن مثلا نحن عندنا ال الاندونيسية تختلف عن شافعية الصومالية وتختلف عن شافعية اليمنية وتختلف عن كل بلد لها شافعية في المالكية كذلك المالكية في النغرب في المالكية في راديون مثلا هل المردانيه انا في مدير تجد هنا مالكيه وتجد هنا مالكيه في, في الحنفيه انا في طاجيكستان زي حنف في تركمانستان بلا تركمان ذا الحنفيه في من يختلفون الحنفيه في طاجيكستان الحنفيه على سبيل المثال صحيح ولا لا اه احنا نقول براذ متشكلون لماذا لأنهم فصلون لا يعرفون اصل مذهب الحنفي لكن هم الذي عندهم هم ولهذا لعلهم إذا أردت أن تنزع منهم تقول لهم لا احساروا كلمة من اثنين هل المذهب هنا ترك الثاني أم حنفي يقولون لا ترك الثاني إذا حاقفوا أم ولا والعياذ بالله ولا فهم لا يعرفون مذاهب الفقهاء وما على الشيخ الاسلامي محمد بن عبد الوهاب لما كان يكلمهم في التوحيد قال انا اناظر اهل كل مذهب مبهد بكتب مذهبهم حتى اثبت لكم منها ان هذا توحيد وأن الذي يخالف هذا الشرك لا يستمع فصار الامر بالاجتماع في لا يقوله الا الملك و المسلم خلينا الان نقول يا جماعه لا يوجد اخوان ولا تبليغ ولا كل هذا ليس من الدين في شيء ماذا يقول الناس عنا اذا قلنا لا اخوان ولا تبليغ ولا جهاده ولا تحرير ولا ولا يعني الجهاد يعني الفرقه يعني فرقه الجهاد عن الجهاد الشرعي ماذا يقول الناس عنا أن <تصفيق> انت تفرق المسلمين انا الذي اقول لا يوجد فرقه تفرقهم قل اين انت الذي تفرقهم اترك الكل على عماء ولا تدعو إلى الله حتى يكون الناس على ما ينبغي كل شخص له هو. وبعض كثير بعضهم يقبل أن تنقذ كل الفرق إلا فرقته إذا نقذت فرقته تعرض لك في فرقته وإلا تنقذ الفرق كلها وتعال عليه وخلف لكن هؤلاء فرقتهم أحسن الفرق لا بس قال بعض السلف إذا رأيت الرجل يحبه كل الناس فعلم أنه رجل سوف هؤلاء يربي الجميع صحيح انت المد سيحبون هؤلاء الضالون اذا كنت لا او قال الضلالهم اذا كنت لا او قال وهؤلاء اذا كنت لا قد ان الله بلال هؤلاء جميعا عندي بس من من مفرق قراءتي الى المتقدمه سبحان الله بلال من من من من, من, من اعلى الى اسفل بلال لا إذا رأيت رجلا يحبه كل الناس فاعلم أنه رجل السوق أو أنه يأتي هؤلاء بوجه هؤلاء بوجه ورأينا ناسا من هؤلاء يأتي مع السلفيين قل الله عز وجل يذهبون إلى الآخرين قل الله عز وجل متصددين يعني الناس كم تصدقون يا ذا والله متصديعون جهلة الله متصددين ولا وهؤلاء يشاركون لهذا النع و هذا مع ان الامر الواضح ان لما قل لا, لا يوجد في الاسلام احزاب ولا توجد حبيه في الاسلام ولا يوجد في الاسلام تفرق هذا امر واضح ام امر خبيث هذا امر انا كمسلم اخترعته جئت به من افكاري هذه من خصائص افكاري الوهابيه او الجاميه او المدخليه او الحجاوره هذه من خصائصهم من, من افكارهم الدخيله الجديده أما أن هذا الامر هو الامر الواضح الذي جاء به القرآن والسنه لكن كما قال بيناه الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الضانون ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكاء العالم وقلاء بني آدم إلا أقل القليل الآن انظر في المسلمين من الذي تراه يفهم أن الحزبيه حرام ولا تجوز وأن هذا باطل يفهم هذا على شيء من التحصيل وعلى وجه صحيح من تجدهم كلا قريبا نعم عموم المسلمين هذا الامر قريب اليهم يعني اكثر المسلمين في العالم تقول لا نمله هذا ونسر هذا والاسلام هذا تجد الامر قريب لكن يحول بينك وبينه في كثير من الاحيان أهل الضلال والزيغ الذين لا يريدون منه ان يستمع الى هذا ولا ان يكون عليه ما يبغيهم يصنعون يطلع ماذا يصنعون يكسبون يسويون يحتلون ولا حول ولا قوة إلا في هذا الليله والحمد لله رب العالمين. الله هو أكبر ما هو أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله، أيها الصلاة الحي على السلام، قد أقمت الصلاة وقد أقمت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. up to the